ان إن ربكم لرؤوف رحيم 112. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون قَصْدُ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر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 والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وماذا وما فِي لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 112. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون 114. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون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 اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون 113. فادخلوا جَهَنَّمَ جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين لِلَّذِينَ وقيل للذين اتقوا ماذا قَالُوا ربكم قالوا خيرا للذين هَذِهِ في هذه الدنيا حسنة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 وتو وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون 113. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا غير الله تتقون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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم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 ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون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 انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق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 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يتوكلون إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وعلى الذين هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قبل وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولكن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 ثُمَّ تُبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 121. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون